بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمت ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا الرباطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي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 فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم بلغ أشدّه واستوى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 ما رآها تهتز كأنها جنة ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.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 وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمي رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء ثم تأو الحياة الدنيا وزينتُك وما عند الله خير وأبقى أ تعقلون أ فما وعدا حسنا فهو لاقيك مما التعناج متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 لاقل الحمد في الأولا والآخرة ولقل الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إِنَّ جَعَلَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاعٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ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 فضلي ولعلكم تشكرون ويوم يناديكم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعل من كل أمة شجدة فقل لا جات برجانكم فعلم أن الحق لله